يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولك واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرو له بالطول ولا تجهرو له بالطول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغطون أصواتهم عند رسول الله أولا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 وَاحِدِين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَ وَمَنْ بِجَهَادٍ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُنَا دِينٍ وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُلِّ مَسْءُ لَهُ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَا إن الله حبب إليكُمُ الإيمان، ولكن الله حبب إليكُمُ الإيمان وزينه في قلوبكم، وكفر إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ودان. من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا الذين تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإذا أتى أصلحوا بينه. العدل وأقصط إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أفواهكم. فاصلحو بين أخوينكوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أسغر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمذوا انفسكم ولاتنا بثوا بالقامر بثسم انفسكم بعد النيمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف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 ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم Innamul mu'minun, الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتقوا واجهدو واجهدو بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله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 كُل لا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اهْدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ إن